بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إلى الساجين ما و ذا اذكر ربك وما انقا ولا وني خير لك نل Well, we 我不爱 Thanks فَأَمَّا اليتيم فلا فِي وأما ما ربك ما